ولا وقف بين هذا القريص والجادس ومشهد على قريص الجميع المستحولة وعدم الاختلاف ولو في مجلسية واحدة عدم ثميوة المساهية ضرورة بقاء الحقائق مواطعة مكيف وانا اضرر الصحراء الاسلامية اكثر من غدش والثميوة يقول ولا وقف بين هذا الطريق وذاك، ولا حجة، ولا معبرة، ولا احتجاج بمصلح. المشغل بالضبط، في السطر الواحد، الاحتجاج معبرة الوهية رفع قماش المسك الذي عبد للدنيا، واحتجاج بمصلح. الله رب الناس يعلم ما يصلح للناس. ويبرع شرائعه لتحقيق مصالح الناس خوالا الذين أقول نحن جئنا بالمصلحة أقل ما في هذه المقولة أنها استجراك على الله سبحانه وتعالى وهل لأحد إن شاء الله من كان أن يستدرك على الله سبحانه وتعالى ما حكم من يستدرك على الله سبحانه وتعالى سفر وردة وقرود عندنا سبحانه وتعالى. يقول فالله ربناك يعلم ما يصلح للناس ويضع شرائعه بتحقيق مصالح الناس الحقيقية وليس احسن من حكمه وشريعته حكمه وشريعته من احسن من الله حكمه وليس لاحد من عباده ان يقول انني ارفض شريعة الله او انني اذكره او انني اذكر بمصلحة الخمس من الوقت جعل الذي يقول انا قد ادركت المصلحة قد عرفت المصلحة وهذا الامر في المصلحة جعله على قدم المتواف مع الذي يركب شرع الله جنة المتحدة لان في الحقيقة دعوة المصلحة ما هي الا رب بشرع الله ولكن الدكورة منتوية كالسورة القديمة التي اظهرات المتكلمون في تقديمين العقل عن النصف أد على التحقيق ذلك القانون الذي وضعه الروبي وصار على ذربي منصر على التحقيق هو رد في شيء للسلطان وتحقيق لا ريد بس نفس منه سوى الذي يخدم مصلحة على كتابي وانه تماما الذي يظهر وضعه الصريح والواضح في الشريعة كلاهما التقيع النتيجة كلاهما من يسترجع العدل المجزى وإن اختلفت فورة صعاد المطلوب هذا رفض رفضا مطلقا وهذا اتحايله وأظهر حجة وظم أنه ده لا تستطيع أن يتحايل على حكومه وليس لأحد من عبادي أن يقول إنني أرخب شريعة الله أو إنني أبطر بمصلحة الخلف الله يقول فإن قالها, قالها بلتاني أو بشعدي فقد خرج من نطاق أدوا من شق هذا الشيء، أدوا من الشيء. قال: فإن قالاه بمثال أو بفعل، فلا يصرف أبداً عن يصرح عندما رفض الشريعة أو يفجر المطلقة على الشريعة. يقول هذا الشيء لا. فالثال أدنى، فكيف لنا هذا؟ نتحدث هنا في شرط الأصل. فالثال على التحقيق من القول. فالفعل يشمل قوم وزيادة وزياد برهان وزياد إنجاز ويقين واقتناع واثق بهذه الفكرة التي أظهرها في نفسه أو أظهرها على خاله. هذا فعل مقاله بالسالب أو بالفعل. فقد خرج من نطاق إيمان. ينظر خلّه تعالى في تقرير هذا. هذا المطور النبينا يشارعون هي مطارات ولم تكون المجرد تكون وهذه المطارات مبنية على تسادي الاعتقادين على نفاق الاعتقادين مبنية على كرة بما انجر الله فهم بالتالي كانوا بما انجر الله مدينية ذلك على كره المؤمنين وعلى حزب الله الموحدين إن هذه الأمور أو ورثة لهم هذه المصارات تطرعوا وهرولوا من الردة والمروث من دين الله فذلك قلون تعالى آمنا بأسوارهم يقولون ايه؟ آمنا بأسوارهم ولم تؤمنوا من دونه هل هذا الوصف ينطبق على أرحاب الكفر الأصغر هذا الكاثر كفراً أصغر يقال فيه أنه آمن بمثاله وثالث ولم يؤمن بقلبه ما يحقن الذي لا يؤمن بقلبه هل يثبت له عبد الإيمان ولو لحظة واحدة هل يثبت له حقيقة الإسلام هل يكون من النبيل للقنود في نار جهنم؟ آمنا بأسوارين ولم تؤمن لجنوب فالآية ظاهرة أنه في الكفر الأكبر المطرد ملء الموجه لقاحبه الخلود في النار حماله يا بند يقول ابن كثير في هذه الاية في المجال الثاني الصفة الثانية وثلاثين ايه اولا المجينة قالوا اماننا بأرصايم والمجمع ايه اظهروا امانا بأجتمتهم وقلوبهم اراض خاوية منهم وهؤلاء هم المنافقون قلوبهم ايه؟ طاويا ليكثيا ولو ذره واحدة طاوية. هم مصاقا مجرد في مجرد في من المذ طاويا من قولائهم المنافقون ماخ نطاقا عمليا النطاق النقديا اي واضح حقا ماخ نطاق الاحتفاظ لصاحبي ليس مجرد الخوف من الناس وانما الموجب له اكبر بكثير من الناس ايذا الله وهذه الايه امننا الاصنام ولم فيهم ينفردون تبسرنا قوله تعالى والسرآن في نفس الموضوع سبحان الله ألم ترى الى النذينة يزعبون انهم تعمل لما انزل اليك ونسيبون وما حدون وما شعلون يريدون ان يتحاكموا الى من الى الله ورسوله ينفروا وقد امروا ان يحفروا بك ولكنهم يا رب ابوا الا ان في وفي برنامه وفي تحريره وأن يصبح جزءا رئيسيا للنظام. وها أولاهم المناسبون. وهذه غاية كذلك. تقول تعالى في نفس الموضوع ويقولون آمنا بالله ورسوله وعفوا ثم تولى قريبا منهم من بعد ذلك وها أولئك من المؤمنين. شرحنا هذه الآيات. الحق سليما ودمنا كتاب الله فسكت فيه على الله من أقوال هذا الدين على أن النفي المذكور بالإمام هو نفي مصحح وأصل وحقيقة الإمام كذلك أمّن الله تعالى في رسله من الذين هذا الآية تحدث عن صلّى أنت الأول من الذين أتين، عجب أن الثاني من, من الذين هذا اي? اليهود، وكفر اليهودي، قروا أصغر من قروا أضعف، قروا اليهود. أنا أصنع من ذلك اليهود. لا أدري الذين أقولهم. يلتم على أقوالهم لوازم والله لو تكلمنا فيها كانت تقبلنا. كذلك يستمر الثلاث على نفس الوثيرة وبنفس الطرق ولتقرير نفس الطرق فيقول المولى سبحانه وتعالى في ذكر أو في تكلم ذكر كفرات هؤلاء ماردين عن حكم الله يقول يحرفون الكلمة من بعد المعرضين وهذه تصريفة من شفت منه اليهود والمصار وجعلها شيء الإسلام محمد العبد الوهاد من المسائل الجاهلية التي قالت فيها البيض والمضوار العلماء أنه من اليهود والمصارة والمعرب أهل يحرفون الكلم من بعد موضوع يقولون إن أتعندر في المصار يقولون ان انشيس هذا تقضوه وان لم تستوه تتضره مباعد الاتذاء مباعد الذي هو والذي يتفق معنا في والذي لا يكلف أدنى معنا يستدعو ويتمثل منه الناس انه يمكنك التمثل إن إن هذا سارعوا لأخي الحمد للآية فيها المشيطة ربنا ننزيها على وقائنا وإن لم ترتو من كانت الأخرى إذا جاءت الحتم بخلاف ما كنا بخلاف ما درجت عليه ومشاهد بخلاف ما تحبت وسهد تحضروا لك تركوه منعك تحضروا في الاجتماعي وفي الإسعاد عن حكم الله الذي خالف أهواءهم وراءهم تحضروا وهذه الآية تشابه آية الأخرى في نفس الموضوع في صورة النور ويقول تعالى وإذا دعوا والطرآن كما قلنا تكتر بعضهم بعض وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا طريق منهم وردون وإن يكون لهم متأكد إن كنتم إن كنتم وان يكن كل في كلامه وان يكن كلامه حق يا اخي ليس مجعيد هو مجعيد كحلك بكلمه الفرنسيه الكذوب بكلمه الخداع مجعيد يفتري من القول وهو في حقيقه لا يؤمن بالله ولا برسوله وانما جاء من اجل تحقيق مصلحته ومن اجل اوه الذي وافقه الشكل الشرعي فرحل بالحكم شرعي لا لأنه حكم شرعيا وإنما لأنه يحكم هواه ويحقق محلحكا يقولون ان يشيكم هذا إن يكون لهم لا يكون إليه مزعين انظر الصواة المساء انظر الشوق ففي قلوبهم مرض الله أمر كابس معنى الله أم يخافون أن الله عليهم أيوة. لو انجلت على الجبين الأخم ذكرت لو انجلت على الجمود ذكرت ولو في القلوب قال عليها القلوب الخافين أحسن أم يخافون أي حيث الله عليهم وصي ماذا الذي تقول خوف من حب وقره له ولأنصار أم يخافون أي حيث الله عليهم وصي بل اولئك هذه الآية التي في سورة الغر خمت بنفس الطريقة بنفس الصيغة بل بنفس الألفاب التي ختمت فيها الآيات القفر في سورة المور. بل اولئك الآية الثانية من آيات الميلة بل اولئكهم فأولئكهم الغرين الآية ولا تسكرح هذه الآية منع أسرى منع أشخاص منع من يسخر منا من يسخر منا من من يسخر منا من يسخر منا من يسخر منا من يسخر منا من يسخر منا تأبى على العقل تأبى على العقل المجرب طبلا ان يحتوي هذا العقل خفر من العلم ثالثا ان يؤول الخفر يقول لنا سبحانه تعالى ومن يرد الله فثنته ومن يرد الله فثنته فلن يسكن من الله سبحانه هذا طاقعه راضحة أي موجوح في الضروج المنين إثبات الكفر في الخلوط في الحياة هذه المنين ومن الله فلن يستمي سلامه هل هذه الآية بهذا السياح بهذه الصورة تقالوا في أسخاص الجنوب المعطم هل هذه الآية تقالوا المرتكب هل المرتكب الكبيرة يقال في حقي أن الله لن... أن الله أرادك هل المرتكب الكبيرة يقال في حقي أنك صاد من رياح الثلاث لن تنك له شيء هذا الكلام ماذا يقال هذا الكلام يقال الذي قريت من آيات الذي أغلق عليه أبواب السورة فهو حتما ميحا وقاله وإلا فليس هناك ما يحون بين العبد والسكر الكبيرة وإن العظمة ليس هناك ما يحون بينه وبين التوبة فكيف يقول المورس عبدالله فلن سميه كلام من, من الله المتكر الكبيرة باب التوبة مفتوح ولا يجري انتجه ولا يجري هذا القول من هذه الآية يريد لك بالكورة الأصغر إلا على أصول من؟ إلا على أصول الخوارج الذين يقولون الكفر هنا والكفر أضغط بقولين هذا وقافوا صمت عن الله فأخذوا بنصيب من الإرجاء وأخذوا بنصيب من الخوارج فجعلوا تلك الآية لأن الآن تكررنا ونزلت معاك جعلوا تلك الآية فلن تملك له من الرماية أي من الله القضية وانتا جعلوها في من؟ في صاحب الكبيرة صاحب الزمد وان عظم هذا الزمد فكأنهم يقولون هذا لازم قولين ان الذي يرتكب الكبيرة يقال في حقه فلم تنظر لهم من المسوع رغم ان بدأت تظهر مسوع وليس لاحد ان يهدقوا على عبادك وان فعلوا ما فعلوا من الكبار المذوقات فهذا القول لا يجري الا على أسلوب الزوال الذين اوجبوا النار للسكب الكبيرة فيها فاردا مستقبل فوقع بالتأويل يقع بالتأويل يقع بالتأويل وكذلك كل من اول يقع التنفيق. كما وقع المعتذلة والاشاعرة في بالتأويل كذلك وقع هؤلاء الأولى بالتأويل تجوز ان تقال هذه الاية على نتركك بالتأويل ولم تندي كلام من دعين شيء، رغم ان صريحة وواضحة في الكفر من المنور ولذلك يقول سيد البرشمان الثادي لتكتيره بهذا الآية المجلد الأول وقفة ربعملاء وخمسة وثمانين في أي خط وإنما قال وقوله تعالى فلم تنلك ومن يرجل له كثنته فلم تنلك له من الوان شيئة قال كقوله تعالى فرح الآية بآية قال هذه الآية بقوله تعالى إنك لا تهد من أحب ولكن الله ويجل ايكي حق منك حق منكي حق المصالح في حق صاحب المنهج لصاحبه القلوب فهل يقال في المرتكب الكبيرة انك لا تأجي ان احببته لكن الله يجب ان يشك هل يقال ان الله عرضك انك فنم لا ابدا الا على اطول الذين سيقع أصحاب السأويل في الصناقل مزين الواضح لأن يرحب لأسلاء الأطفال هناك حالة مسبحة في نفس الموضوع تبين لنا أن هذه الآية لا تقال أبدا في حق المسكد الكبيرة لناس أقوام الله سعال لك ولو أنهم ظلموا أن جاءوك استغفر الله استغفر اللهم رضوشا خلودا رحمها فمن الذي حل الى الرد بالمستودع الا ان يكون كما في تلك الايه ان إلا ختم الله على قلبه وسمع كان كذلك وحكم بان النبي عليه السلام لا يملك له ولا يستطيع ان يوقف يكون المحدث ولكن الله عزيز يقول لهذه الآية في الجنة يقول فهم فهم اولئي يسلكون سبيل الفتن وهم يراقعون فيها وليس لك من الامر شيء، وما انت بمفتصية ان تدخى عنهم الفتن وقد سلكوا وريطها. ولجدو فيها ثلاث طريقات طبعا بجومي من الفتن بما جمته أيديه وما ربك الله والفتنة ماذا يرد الفتنة هنا الشيء والفتنة وما إذا في فتاك الله يرادجها الشيء والفتنة لاو أثنتا أي الزين المؤدي للطفرة يشترى والنقف قد وقع في قلوبين لا محال بل وقع واستقر وتمكن في هذه القلوب حتى خوجب له ان النبي عليه السلام لا يملك له شيء. هذه اللكه تدويل التخيف يحاولان مثلا الذي يشرب كوبا الشرب اذا ظلك اكثر الفرق لأنه لا محالة سوف تحلع القمر اليوم الماضي هذا القمر بل ستتقر فيه وتتمنى هذا أمر على غاية ويوجد العبد ان يمتجد ويحضر فيه. لذلك ان الله انك تدافع عن حق بما يمثله لان الحق عرضه عليه وقرر ولكن ليس يحط عنه وقدمت الكشوفات التي لا تساوي انذاك انت في يوم آخر وتبحث وتنهل فترى الحق ثلاثه تقول تعلم ان الله يحوس يحوس واكتقوا ستنة لا تصيباً الذين ظلون من ستنة لا والله بل تصيب كذلك هؤلاء الزاكتين المعرضين الذين اشربوا اشربوا بل يحضر الذين يخالفون عن أمره من بعض أمره الأمر واحد تصيباً ستنة من ستنة. من ستنة, ستنة من رد بعض ان يقع الزير في قلبه في اهلت الملك نزلها على الذي اراد ان يعتبر ان يخرج في المكان غير ذبي احضره مغياله عند قوله من المجينة قد مستانة خرائية فاندر فيه, فيه, فيه, فيه وحذره الشركة والأسرة من المجينة اوازم بالله امر بسم الله وفي نفسك الانسان قد يستمر يشهدات حتى تتحقق في هذه الاوقات يبدا لكن بدهو يريد تنام على الشبه. يريد تنام على بحسك وعلك ان انت نفسك ربما الشيء الشبه داخل في قلبك لانك مستخف على لذلك كان من هدينا الذين انهى عن ظالمتك مجرد مجالفتين كان السلسل هنا عنه ويعدلون ذلك فما قال لنا رحمة لعل أحدكم إذا جانتهم دخنت في قلبه يقول لنا رحمة فلا يضطر أحدكم بإيمانه وبدينه لا أنا على فقل النفس فالقلوب تريد تنام على ذي الشبه وعلك إن انت لم تنسل فجاهد وقل اتكاظ الإله لا تقلل غيره يجيد وقلب حساب الاله لفق الاله اذا متبركا فحب لنا في غبا لهم وكل يجادل عن ربه وينحق نفس غضب واحد وكل يرى الحق الله جل يستمر وتستمر الآيات في تأكيد هذا المعنى في تأكيد الكفر والردة عن هؤلاء منكم فبعد قوله تعالى وما يرد الله من سنته فلم تكن لك لهم من وحيه بعد قل بالخلق ولا إيش الذين لم يرد الله أن يفسر عن هذه الآية أي الله كثيرة تقال في أحاديث غير المنافقين. صحاب الشغيرة وان عاظه وان على خير ومآله لا خير وان دخل جهنم فمآله فالجل فالتوحيد مقابل بل قد يأثر الله لك كما يتفق الله على المساة اما لا ينفع معه اقول الذين لم يرد الله وان يتاهر قلبان حتى نقول ان الخطر دارك دارك دارك لا يجري إلا على أصول الصراحة ان شاء الله لصاحب الكبيرة ونصاحب المعصية الكرام ثم تتمر الايات تحقيق ايضا لهذا لهم في الدنيا كله كما يمكن ان هذا العرض هذا المعنى حاضرنا من قبل وقلنا ان الشكران المطلق في الدنيا والاخره لا يكون الا لمن كان هذا المطلق في الدنيا والاخره يكون التاجر لا يجري على ان كل من اول كتاب الله سمى النبي صلى الله تلا بد نازمه القناة تلا بل ذلك وكي ان يدهر القناة كي لا تقوم بوالك الله ذلك وانا انا وبين الحاكمية وبين الإيمان تكلمنا فيه واشبعناه بحر وبيننا الأجنة من كتاب الله كنت يجيني عليكم من الحقوة العلماء وحقوقات المحققين أن الخطر المنقين هو عصد أن الإيمان المنقين هو أصل الإيمان وصحته الحقيقة يقول سيدنا رحمه الله في قولي تعالى وإنه أولئك المنقين يقول من جنب الثالث فما يمكن ان يجتمع الايمان لا يمكن محال فنجيش تحدى عن الله محال فما يمكن ان يجتمع الايمان وعدم تحكين سريعة الله او عدم ارغبة بحكم هذه سريعة تقول اجمال وهذه القصر يقول والذين يدعون لانفتهم او لغيرهم يجب او ايش او ايش حتى فرمان يجبون لانفسهم الحكام او لغيرهم انك سنان يرضى المسنان انه على ايمان وانه بلق الايمان بالدرجة بالكاملة من درجاتهم يجبون لانفسهم او لغيرهم اشارة لهؤلاء المجادرين بالفاق او لغيرين انهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم او لا يرغون حكمها اذا طبق عليهم اولا اسمهم انما يدعون دعوة كاذبة يزعمون وإنما يصطدمون بهذا النصر الخاطعة وما أولئك بالنسبة هذا الأول سيد رحمه الله وما أولئك جعله وهو بالسير كذلك نصا خاطعة وما أولئك بالنسبة هذا فقط بني. بالسقه هذا السيد رحمه الله بالسقه ماذا حيث وهذا النصر هنا في هذا الموضع يصادف المصدر آخر يفسر القرآن الكريم وطريقة المثل يقول وهذا النص هنا يصادف النص الاخر في سورة النساء ما هو؟ فلا وربك لا ربك لا يؤمن حتى يؤمنون فيما شرعون ثم لا يجدون في حرا منه ويتم من تسمينه شرح هذه الآية في المائدة وما وليك المؤمنون شرحها وفصرها من المساء فلا وربك الآية من هذه الآية أخذت منا مصيبا وفرا وضينا فيها أن الإيمان المنفي إن موحظ الإيمان وصحة وحقيبة هذه الآيات بعضها في هذه الآية وما أولئك بالمؤمنين تباستونا ما في تعالى فعين كنازات في شيء وربوه لله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله ونذكركم بكلام ابن خير الله في هذا الموضوع لأنه شديد الصدر بقلبي تعالى وما أُولئك المنهورين قال رحمة الله في ألم المخيم في المجلة الأولى في الفصل قال ومنها في هذه الكنازات قال ومنها أنه جعل هذا الردة من موجدات الإيمان ولا وزنه هذا الرب الكتاب السمع من وجودات الإيمان ولا وزنه فإذا انتفى هذا الرب انتفى الإيمان إذا انتفى الحكم بسرعة انتفى الإيمان ضرورة انتفاء يملجوم لانتفاء لا زنه العلاقة لا زنه لا يتصور أن ينفق حظومة من آخر محظم فإذا انتفى ضرورة انتتاء المزنوء أن نمزون لانتتاء لذين ولكن يمى يقول ولكن يمى التلاز بين هذين الأمرين فلو تصورنا هناك ناك أي بينهما أين بينهم علاقة لذينية فاصة التلاز يكون في أوجه وفي قوته وفي شدته بين هذين الأمرين بين الإيمان ومن شخص الإيمان يقول ولا فيمت فلز بين هذين الأمرين فإنَّه من الطرفين العلاقة متبادلة من هذا وجاءت علاقة فرضية فإنَّه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء آخر إذا انتهى الكفر من عند الله انتفى, انتفى الإيمان انتفى من بُد وإذا انتهى الإيمان انتهى الحُق من عند الله فلاه كمن انتهى الإيمان من قلوبين بالكفر والظلم والنصاح تنفت الحكم في الارض الواقع في بلادهن التي يحكم اذا حوله تعالى وما ولايك بالمؤليين في هذا السياح خاصع في ارادة اي شيء الكفر الاصغر اميرات الكفر الادبر في ارادة الكفر الادبر المخرج من الملة الموجد في صاحبه السيسة الدنيا والخروج من مال bir başka, bir hadisi هذا التأمين يفتر عن النظر ويشويه ويخريفه الذي طرح الآيات به منذ النظرة كذلك من هذا التأمين يجب ويجب ويجب الدافع والجولة والجولة هذا الدافع إلى اكتفاء سلام الله بالقناة والعيزة وكل بعد هذا دور السلم واضح اليوم ان شاء الله سنتحدث عن المشروع الثاني نريد نوضح لنا اتفقت مسؤول عن كل جزء من التقسيم كل جزء الا أننا قبل ان الحديث عن القايمه الثاني وبيان الذي تركز هنا نقول المحرر الاول كان هذا عن ذلك اختار المعارضين عن خطرها المحررون الوقت ورأينا كنت ان نفسنا خطر الخطر السنائية لك رجعنا هنا طبعا الموضوع ده مثلا ذكرنا لنا ثلاثه احاد في الفصل كمان جدا المحور الاول, الأول لنا ثلاثه احاد في سياق التجاره ذكرنا لنا ثلاثه احاد لوكاب فهل ذكرت في تلك الآيات كذلك سفاة أتخاذ المعرفة الثاني هل ذكرت في تلك الآيات في جنة ومعنوها سفاة أهل الإيمان سفاة أهل الإسلام سفاة لقد الله عزوجل بشر لنا كتاب إني أعطى إياه إلَّا أنه، إلَّا أنهم خالقُ لم لنا كما فسر في ذكر كتابه أعطى إياه في دخله وإننا بشر لنا قصتين عن أصحاب المعاصي، إلا أنهما قستان وثانية من هذه قستان كمجرد على قيمة نائب القس قستان نويدة قتان. Thank you, Lord. ذكر ان هذا الامر الذي هو الخطنة بما انظر الله امر توافر وتدعى عليه الاديان الثلاثة الكفرات. المشور اول يتحدث عن ذيكي الكفرات المعارضين عن ذكرها. المشور هو مما توافر وتجاعر عليه على ادمار السلامة والكبر الله سبحانه وتعالى بعد ان بدأ هذا النساء في هذه الاية التي انا تحدث عنها ضمن هذه الآية ذكرة مؤثر الامان والشرح. يبدأ لمحور الثاني لي تعالى بطوة المقصدة ومتعة القاصلة مقررة ان الحكم بشرع الله قاتلوا بالشرح بين جميع الانبياء الملكة والذين ادم لأنه امر تعتقاضية. منظن تلك المسائل الاعتقاضية التي لا تختلف من نبيل الى نبي من رسول الى مكور. وهذا الامر مش مؤشرنا بشيء. عند حديثنا عن الوجه السامي الذي يقبط به ان تلك لكل من قال كذلك نركز هذا النصر على تقرير ان الحاكمية قصر من قصود التركيز وركيزة من ركائز الامار التي لا يبدأ هذا النقر قوله سعادة إنا أمزلنا الثورات فيها هدى فيه اليهود عبد الموا mould. رحت من مجمعينها الغذور المجمعينة الوutta yangىùng المجمعينة الوضع, الوضع التنزل من الادت النزل يعادلios والوضعین التاني والكثيرات الغذورانت الامретد لاحق الدوران لم كنزل التنزل ولم تنزل الجديد والضرف ولم تزل تفتح فيها المجال وتعظم فيها الأشياء حول أن من يحكم بها النبیون النبیون ومن سار على حديثه وضربه يحكم بها النبیون الذين اسلموا بالذین هؤلاء أصحابه وبعد من يقوم بإكمال مسيره، من يقوم بتكذب آثار وخطأ على الأنبياء، المثير. من هم أول الناس باتباع آثار الأنبياء، المثير. من هم أول الناس باتباع الأنبياء، أول الناس باتطبيق شرع الله على انفسهم وعلى الناس هم ورثو. اللعبة. هنا لكن الله الذي قدرنا ذكر السفاة المعطقة ذكر السفاة أهل الإنمان أهل الإسلام أهل السفاة وكما قلنا في النقر الأول ذكر الله السفاة يقول المسيح سفاة الحكامة هنا يذكر الله رساله وتعالى كذلك سفاة رؤوس معكسر الله يذكر سفاة رؤوس معكسر الإسلام يذكر سفاة رؤوس معكسر الذين هم العلماء أهل الحكامة الذين أمس العلماء من دون الناس. واختصه الله بهذه القضيلة العظيمة. يحكم بها النبيون. الذين اسلموا للنبيه هذه. والربانيون والأحبار. من هم الربانيون? ومن هم هم العلماء. والربانيون يا العالم العالم دريسا كل من في ديه لين العين لو برنامج وارد في هذه الجزئيه بالتفصيل بالضبط اللي حنحكي لنا عن وتحدثنا عن مفهوم العالم والعلم لا ليس السائد اليوم في, في كبير زي المعلومات وبين من وبين العين وذكرنا نصوفا كثيرا حتى لكن في التطريق بين من أوشي المعلومات وزينا الناس كان يسمونه تاجرا لهم تاجرا المثال هو المستحف يعنيون مسترحوا صار بين هؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل. بين المقصود فالأتات من العلم من ما هو العلم. وهناك اقوام عرفوا وعكتوا القضية. فجعل وسيلة غاية. فجعل وسيلة غاية. وهذا من افضل البسط. لا تتعنّك انما انت ترهيز العظيم. تأجل عنوها. هنا الله عز وجل كما تحدث عن الموابطة الأول يبدأ يتحدث عن الموابطة الثانية. على الحديث بالبداية على رؤوس هؤلاء الذين كملوا تلك الأمان. هؤلاء الذين تتطرع اليهم الأعمار في كل مينة وفي كل واطعة تلونه تلتمث منهم النجاة وتلتمث منهم خورة الحق وتلتمث منهم ان يؤدوا تمشى الامانة التي اخذنا الله عليهم عليه فالامر جلل الامر جلل فهذا العالم قد صار مقام الانبيات فتصامة مصامة فارغة من الانبياء والمسلين يا أحمد انك سنحن انجر اخبارك قال تعالى بها النبيين ومن بعد النبيين والربان ومن بعد بأي شيء, شيء بكراهم الله وخفقهم بالذكر يقول مولا الحراء المرجحة والمعليا قال بما استفروا بما استفروا بما استفروا تلك الامانة التي استفرت لهم تلك المنزلة التي استفروا بها على سائل فرق الله ورقة الفرق من الله لا فقط الاستفار لا وكانوا عليه شهدات فالعالم شهيدا على سمع الله العالم موقعون عن رب العالمين. انظر مثلها من المنزل. من لها من المنزل. وان الانسان انفق من نفسه وتددر لهذا المطار ولهذه الوظيفة ولهذه المسئولية التي والله تلأ الجبال على متحمله. دون التحديد من الحسابة. وكانوا عايش هدا الله عزوجل اقتصهم من دون الناس بالشهادة على صراط لا تلوم ولا أكل ولا حذاء ثم تبدأ الآيات في ذكر آتين من سليم وأنظر ما شيء؟ هم المتحقق الرأي في هذا المجال من المجال من كتاب الله وكان معين. هذا هو هذا. هذا تحتو الله. لماذا هذه الآية بالتحديد هنا؟ هذا تحتو الله. في ولا توقف عند الله تكلم موضحة ومسموعة وقاطعة الله لك أن تقيف عليها استفقهم الله من ظن سائل فتاة ليذكر بهم المسلمين والمؤمنين فيها. فلا تكثروا الناس والكريم ولا تكثروا بآيات السمن وقريمة ثم ومن لم يحفر بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون الآن مجريبا تقول لماذا الله عز وجل يتحدث عن عالم خلشة من الناس في هذا المقام ولماذا الله عز وجل يتحدث عن عدم شراء الدنيا بالأخير وشراء آياتك وشرعك بثمن الزكت في هذا المقام في مقام الحكم على الحكام بالكفر والرزا وماذا إشارة واضحة أيها العلماء أيها المتحدثون جئيس الإسلام لا تخافوا من أحد لا تخافوا في الليلة أمة لائمة واصدعوا لامر الله وقفل وقولوا انهم فصار من فردون على شرع الله ثلاثة ثلاثة ثلاثة هذه واحدة السميع اياكم أن الدنيا على الاسر ان ترضوا من العيخ بثمن البحث وكل الدنيا ثمن البحث في جانب الأسر. اياك العالم الذي تفضرت الفتوى وفرت علما في في جنب الله إياك أن تكتب مجرد سكوت أنت بين خطي الله ومن لم يحكم بما أنزل الله دا شرطا بعد هذه بعد هذين الكتابين بعد هذين الكتابين ومن لم يحكم بما أنزل الله فولائقهم كفوه اتبعوا بها فصراحة العارف ولا تكتب لله يوما ولا تقرأوا بأيات الله كمل يوم ولو كان هذا كمل مجرد إصرار جعل ورضا وحب السلام. فهذا من شراء الدنيا بنا. الذي يعرض عن السجين فقط فقط السلام. وان كان من اجهد الزيانجين. هم من اشتروا الدنيا. مقام الجلال. شاء من حبة حبة حب يوم يوم الدين امه. وعند الله تختفي الظلوب لا ديان الدين منبي وعند الله تجتمع الظلوب ستعلم في الحساب اذا التقينا غدا عند اله من ملومك في الحساب إذا التقينا غدا عند اله من الملوم. فلا تخشى الناس ولا تشتروا بايدي طلبوا اياه ذكر المولى عز بعد ان ذكر في اكتفاق هذه الجهة بكل كميزة وبكل كميزة القبولة لما من كتاب الله ولكن الله عز وجل يبيه وينبهه ان الامر ليس تشريع انما هو تكليف وايه تكليف لذلك قال فانها وهذه وهذه المرافق الاندية والمكتب لها ضريبة. لا بد ان توجد. لا بد ان تدفع الذي يريد ان يكون سايفر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد عليه ان يدفع ضريبه الذي دفعها هو صلى الله تعالى على مثال وسمك خدمه استئجار الاندية منه هذه الضريبه التي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من فرق على رب. وَقُورِبَ وَقُورَةً مِنْ بَيْتِ وَمِنْ أَهْلِهِ وَهَذَا أَطْفَلُهُ أَيْنَ عُلَمَ أُولَأَكَ هَذَا أَطْفَلُهُ أَيْنَ عُلَمَ أُولَأَكَ فَمُنْعَمَ الْجَنَّةِ مُنْعَمَ الْجَنَّةِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ نَكِيفُ بعد ان ذكر مكاة العلماء الغبانية حقا بالكثرة. وفي قولين تعالى فلا تكثر الناس الصوم ولا تشتروا بآيات ثمن وفليلة بعد قولين ثمن وفليلة قد فتكون حقا وتنظر الظاهر. ايه تكون شراء الدنيا بالكثرة بكثار الحق كل شيء سبحانه الله واتجمع دلت الأذن لنما بقلب الكلام الكلام الكلام بالتالي سبحانه علم الله ما نذكر الله سبحانه أن الحكم بما أنزل بما أنزل الله ستواجهه في كل زمان وفي كل امه وارضه من بعض الناس. لماذا ذكر الله هذه ايه? فلا تخشو الناس اخشوني انت حدثت عن حدثين. لماذا? يقول. وقد علم الله سبحانه ان الحكم بما انذر الله ستواجهه في كل زمان وفي كل امه وارضه من بعض الناس. ولن تتقدله نصوص هذا البعض للغضة والقبول ويستطيعون. ويساة الحكم. قد ستواجه اي الحكم بمعنوذ الله معارضة الكذراء والصغار واصحاب القلطان المغروف الملوك والقلطين وستواجه كذلك معارضة اصحاب المصالح المجينة القائمة على الاستبناء والظلم والسحة وستواجه اي الحكم عند الله وعارضة زو الشهوات والأهواء والنساء الفاجر والإنشلاء. قال: علم الله سبحانه ان الحُكم من أنزل الله ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات, الجبهات؟ من أي جذهر؟ معرضة. من شكل الجذهر. من شدة الجذهر. وألا؟ ما مع هذا الكلام؟ ما مع أن الحُكم من أنزل الله سيواجه هذه الحرب الطاهرة؟ ما مع هذا الكلام؟ هذا اشعار وتنبيه لمن وإيقاذ لمن يال المعصر الاثناء المعصر الاثناء المعصر شارك انظروا على المعصر الاول قاموا قومة واحدة جساء عن باطلين جساء عن اهوائيين جساء عن كفرين وردتين فماذا ينتظر منكم انتم وانتم عن الحق ماذا ينتظر منكم ما ينتظر منكم اقل ما يقال انتقفوا نفس الموضوع الذي يرقي هؤلاء بفاعا عن باطلهم. لذلك جاءت كثيرا فلا تبحثوا لا تخافوا من هذه الحملة الشركة. لا تخافوا من شدة الجبهات. وإن على رفعها ممكان. لا تخافوا لا يشعروا بسيطة الناس. وابدوا التي اخذها الله عليك ولا تكون اخل منهم بفاعا عن مدابين الباطلهم. فعلنا الله سبحانه أن الشكم بما انزل الله ستواجه هذه المقاومة من شتى الجهات، وأنه لا بد للمستحضرين عليه منهم. نعتر إلى على رأينا، وانه لا بد للمستحضرين عليه والشهداء ان يواجهوا ليش أن يسره، ليش أن يهربه، وليس ان ينسى وأنفسه أن عذير المظالم، والذي يتحكى أن عذير المظالم